والله طال عليك ريشي يزين وصرت تطير المال حوي يا لعيش مالاه معك تأثير والله طال عليك ريشي يزين وصرت تطير المال حوي يا لعيش مالاه معك تأثير ربينا دلعنا وقلنا النهاية يا فر واخرها بايعنا ورايحه والله والله